ولتاتي طائفه اخرى لن يصلوا فليصلوا معك, معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم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 ولا دناح عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَذَكِرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذْ طَمْأَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ولا تهنوا في ابتغاء قوم ان تكونوا تعلمون فانهم يلامون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما ان قلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما